ب س م الله الرحمن الرحيم إذا جاءك ا ا ل م ن ف ق و ن ق ا ل و ا ن ش ه د إنك لرسول ا ل ل ه و ا ل ل ه ي ع ل م إنك ل ر س و ل ه و ا ل ل ه يشهد إن ا ل م ن ا ف ق ي ن ل ك ا ذ ب و ن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 واذا ر أ ي ت ه م تعجبك اجسامهم و إ ن يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسند يحسبون كل صيحه عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله انا يؤفكون واذا قيل لهم ت ع ا ل و